بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا هنبدأ ان شاء الله نتكلم بتواصل ان شاء الله من كتاب التربية بتاع الشهر احنا فريد اظن معظمكم عارفه يعني الكتاب ده فيه فائد كتير بس هو فيه طبعا زي معظم الكتب اللي بتتحقي في الدعوة بيبقى منعك شوية يعني فيه شوية افكار سبق افكار وحاجات مثل داخلة والكلام ده احنا طبعا مش هنقره مع بعض لان معظم الكلام هيبقى مكرر بالنسبة لمعظم اللي قاعدين فاحنا هناخد منه مقتطفات وكل اللي هنعدي عليه حضراتكم هتقروه ماشي يعني مثلا لو قرأنا مقتطفات من اول فصلين تقرأ اول فصلين كده يعني ماشي هنقرأ مقتطفات ولا الفصلين لا الفصل طبعا غير اللي انا هدهولك اخر غير الورق ده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 وتنفق فيه الأوقات وتهتم به الدعوات السلام عليكم الجانب التربوي في الدعوة فبه يتجدد نشاطها وتنفتح به زهراتها وتطيب ثمراتها فبالتربية تصح العقائد وتعمق المفاهيم الصحيحة وتورس الأخلاق النبيلة احنا يعني شوية كلام الاول قبل ما نقول اهمية التربية نعرف التربية وطبعا اخر موضوع تعريف التربية ايه هو مع تعريف التربية اخرتو قبل كده هو ايه التربية مما اخوذها من مصدر الكلمة اللي هو ربا يعني ينمو فهو كلمة بمعنى النماء النماء يعني الفرض او اخلاقه او عقيدته او غيره شيئا فشيئا بصورة تدريجية يعني يصل للكمال. ممكن بمعنى أدق يعني أو بعيدا عن الاصطلاح التربية ديت هي وضع ما يتعلمه الشخص خلق ثابت في نفسه فلو كان بيتعلمه ده عقيدة يبقى التربية هي انه يضع العقيدة ديت في قلبه ويعتقدها فعلا العقيدة ما هي مجرد مسألة يعرفها نظريا يعني لازم يعتقدها بقلبه لو كانت خلق بيتعلمه يبقى التربيه هي ان هو يتعود على الخلق لغايه ما يبقى الخلق ده سجيه لي لو كان دوت عبادة او حصه على العباده يبقى التربيه ان هو يعتاد العباده ديت لغايه ما تبقى سجيه ليه ماشي فده معنى التربية ان انت بعد ما اتعلم مجموعه من المسائل كده يبقى احنا انهيناش المشوار كده يبقى انت فتحت باب التربيه انت بتفتح باب التربيه الاول بالعلم بعد كده ستتدرب بقى على ما اتعلمت ده لغاية تعتقد اعتقاد سليم وصحيح به خلقك يا تتعب بيه تجاهد يتدعو يا كل نوع من أنواع العلوم اللي انت هتتعلمها محتاج تتربى عليه لغاية ما يصبح يعني خلق ثابت ليك ماشي لغاية ما توصف يعني بوصف شبه وصف النبي كذا كان خلقه هو أو القرآن أو كان القرآن يمشي على شاء الله فبيذكر الشيخ في البداية قصة فرض القيام على الصحابة قبل فرض الصلاة الخمس ولم ينزل التخفيف إلا بعد سنة فضله سنة يصلي القيام مع النبي عليه الصلاة والسلام فرضا بعد كده بقى على الاستحباب ولم يتركوه حتى بقى على الاستحباب يعني وبيعلق يقول أليس من الغريب العجيب أن يفرض قيام الليل قبل أن تفرض الصلاة الخمس وقبل أن تنزل الحدود وإنما كان ذلك كذلك تربية لهذه الأمة ورفعا لمستواها الإيماني وعن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار تعني رضي الله عنها سورة المدثر يعني مدثر بس كل القرآن في البداية كان بذكر الجنة والنار يعني وفيها يقول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى آخر الآية لما احتج المشركين على آله نحن يعني عددهم القليل دوة نبقى له. نقدر نغيبهم مشارفين وقوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في سقر إلى آخر الآيات حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام فالحديث ده يصبب بيئبا ان التربية سابقة للتشريع يعني قبل ما الناس تنزل لها التشريع ربت على قبول الشريعة حتى بقية الحديث هي بتوضح بقى المعنى دوت اللي أنا قلته من شوية ولو نزل في من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندعوا الزنا أبدا ولو نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعوا الخمر أبدا فاول خطوات الالتزام الناس بالدين هم أن يتربوا على قبول الشرع لما ينزل والتشريع زي ما هي السيدة عائشة رضي الله عنها وصفت كده التشريع بيدون تربية الصحابة كانوا رفضوه رغم اسلامهم يعني بتتكلمش عن الكفار بتتكلم عن المسلمين فعلا لو كان زلهم التشريع قبل التربية او قبل التحدث عن معاني الاخرة والجنة والنار ما كانتش, قبل ما كانتش الصحابة رضي الله عنهم قبلوا اصلا التشريع بترك كذا او بفعل كذا او مش عالا الذين قيل لكم كف أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن أجل الاهتمام بالتربيه أيضا نهوا عن رد الاعتداء بالاعتداء يعني كان المسلمين في بداية الأمر ينزل ليهم الأمر بتاع اتياء الزكاء والفرائض من الصلاه والمجموعة الأوامر اللي فيها العبادات الخاصة بالتربيه ولو التعبودية حتى في البدايه ومنعوا من, الـ من الـ يعني فروض تانية فرضت بعض كده أشهرها الجهاد عشان ما ينشغلوش عن التربية بغيرها في البداية كل ده وصل الشيخ بيحاول يوضح به ان اول ما يبدأ به التربية لان هي اللي لا هتفتح بعد كده انتظر قدر تكلف شخص بعمل ماي فلو الانسان ده مش قابل اصلا ان هو يخدم الدين لو انت قعدت تنوع له من صنوف الثوابات مثلا في عمل معين زي الصلاة الكثيرة او القيام او الصيام او الجهاد او الاستشهاد او غيره مش هيقبل على دوت لأن هو ما عندوش إدراك أصلاً لمسألة الثواب والعقاب لازم الأول يتربى على ان هو يعتاد دوت لدرجة ويقبل كل تكليف بعد كده ابتغاء للثواب ودرء للعقاب تمام؟ ففي البداية كان يقال للمؤمنين كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يعني في مع الإذاء يغفر ليهم يعني طنشوا يعني عشان ما يدخلوش في معارك جانبية ما بين المسلمين والكفار في وقت المسلمين بمجموعهم هماش مستعدين إيمانيا للمواجهة دي اللهك ما يستعدوا ولئن قال البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل فقد قال الصحابة رضي الله عنهم ما هو أبلغ من ذلك وهو أن الإيمان قبل العمل طبعا المقولة ديت يعني ايه مش تمام قوي مفيش مانع ان انا اعترض على الشيخ 한번 يعني ما لو هو صح لا اقول لك ما هي ما قلت الشيخ اه هو بيقول يعني حالهم كان بيقول كده لما هنذكر بقى اللي هو بيقوله هتلاقي حاله هو مطابق للقانون اللي وضعه البخاري مش القانون اللي هو يا كما روى الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن إيه المقصود أنه يؤتى الإيمان يعتقد الإيمان السليم يعني الإيمان ده هو العقيدة السليمة يعني في يعتقد الاعتقاد السليم ويعمل العمل السليم قبل أن يحفظ القرآن صح؟ بس الاعتقاد السليم دوت او سبيل التربية نفسه سبيل العلم في البداية وان كان هو معظم عمل لكن من غير بداية العلم مش يبدأ يعمل يعني الصحابة لما فرض عليهم القيام كان هيبقى سابق لان هم يقيموا مجموعة من العلوم وان كانت بسيطة وبعد كده كثير من العمل عشان يتربوا على الموضوع دوت وبعد كده يأتي بقى مرحلة تانية فيها الكثير من العلم لما هم يكونوا ربوا على كده ماشي فدايما برضو العلم سابق ليه للعمل وإن كان العمل دوت هو التربية نفسه وده اللي حكنا أقولنا زمانا أن الدعوة يجب أن تكون دعوة علمية اول مراحلها يعني اول ما تدعو الإنسان للدين حتى لو ما كانش مسلم يعني تدعوه بالعلم تدعوه بحاجة تانية ماشي السلام رحمه الله وبركاته خلصت يا ابني امتحانات؟ خلصت معادي. النهارده. الحمد لله. في المطر ده؟ فلو ان الشيخ احمد فريد قصده يعني بالمقولة اللي هو قال هذه الايمان قبل العلم ان مقصوده بالايمان هو علمه وعمله يعني في الاول وبعد كده العلم بقى اللي هو التبحر يبقى المقوله صحيح ماشي كده؟ ده جيت متأخر عشان عشانك والله كفاية ان احنا هنصور الورق بتاعك ونعود نوزعه للناس وحياة كده ما اكيد مش بتاعك قضل اللي انت اجبهول يعني نصور ورقك نعمل بيه كان بالدين المنظمة دي وما طب ما عليه بتاع والاسكندرية دين المسختين ما شاء الله دي فاضية وقتاني عليها بقى التعليقات بتاعت وبعد ما ريت طبعا يعني فضلت ان اصور حجبتلك الفاضية بقى ممكن كل واحد يحط ابداعاته برحته عشان ما تبغاش ابداعات عادل عليها على المجموعة تبقى يعني جميلة لأنا لا بس ما قدتش في مكان فاضي من انت تكتبه فقلت بقى الفاضية تعرف تكتبه الكلام صح آه طبعا <تصفيق> حواش الشيخ عادل على الدعوة الفردية طيب وقال عليه رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة قد باتوا سجدا وقيامة يروحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم, يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع فوالله لكأني بالقوم بات غافلين بتكلم يعني عن التابعين فطبعنا التابعين مقارنة بأحوال الصحابة مختلفين وطبعنا الحديث دوات يخلينا برضو نصر على ان التربية مقدمة على باقي الأعمال ولكن يسبقها العلم اللي يحص على الجزء دا من التربية ماشي فلو حاولنا نرتب بأفكارنا يبقى الإنسان مكلف بإيه أن يتعلم مجموعة من العلوم بسيطة في البداية يتبعها كثير من العمل عشان يتربى تربية صحيح وبعد كده مجموعة أخرى من العلوم ومعاها مجموعة من العمل ممكن تكون مختلفة شوية عشان يتربى على معاني الجديدة ساعات العمل دوت يبقى عبادة وذكر ودعاء ساعات العمل ده يبقى بذل للدين ساعات يبقى دعوه ساعات يبقى جهاد ساعات يبقى طلب علم وساعات يبقى تاليف وساعات يبقى تدريس وساعات يبقى اي حاجه المهم هيبقى فيه مجموعه من الاعمال مع كل مرحله من العلم ما ينفعش يبقى علم كده وخلاص وانتهينا تمام طيب ناس بس بشك يعني. طيب. وروا الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان الشيخ يذكر شوية أمثلة هنأخذ منها مثال واحد على أدئي السلف وحتى الأمراء كانوا يهتموا بتربية أبنائهم يعني. وكان أشهر الناس في الموضوع ده والأموي. أشهر الناس من الأمراء يعني اللي كانوا يهتموا بتربية أبنائهم هم بني أمية أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني أو ابني إصلاح نفسك دي مهمه بقى ليكوا لان انت تشتغل الشغلانه دي كمان شويه قبل ما تبدأ يعني تنفذ يعني على واحد بعض التعليم تبدأ تصلح في نفسك فكل ما تصلح نفسك يعني علمك ده يعني ينتفع به او عملك او مقولتك للناس ينتفع بيها وكل ما تهمل فيه تربية نفسك انت وتزكيتها يبقى كلامك ملوش اعتبار مهما كان منمق ومهما كان مؤثر ومهما كان اسلوبه كويس يبقاش ليه قبول عند الناس عارفين بيت الشعر بتاع مواعظ الوعظ اخذته في الاربعين نوويه بيقول ايه ابيض ابيض يا ورد بعد كده اللي مش افتكر مواعظ الوعظ لا تقبل حتى يعيها قلبه اولا مواعظ الواعظ لا تقبل عند الناس يعني حتى يعيها قلبه هو أولا ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح, إصلاح نفسك فإن, فإن أعينهم معقودة بعينيك فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت وطبعا لو, لو تفهم ديت على السياق الأولاني لو أنا بيقوله أنت تصلح نفسك في البداية وبالتالي تصلح الناس لأنهما بيروا أفعالك فأصدب استحسنت واستقبحت مش من ناحية الكلام من ناحية الفعل فاللي أنت بتفعله على وجه الاستحسان هما يقبلوه باستحسان والعكس زي ما بيقول كده بعض الناس في الأمثال عمل الرجل في ألف رجل خير من قولي للألف رجل في رجل يعني لو ألف فضلوا يعرف واحد تأثيرهم يكون أقل لو واحد عامل بالمع بالموعظة اللي هم بيقولوا هذي وسط ألف تأثيره في الألف بيعتبر من كلام الألف في واحد عشان شو؟ والكبار بيقول لهم إيه بيئة الأعلوم اللي هو يعلم لهم يعني وإذا كان السلف يهتمون بالتربيه مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية ينعمون بالتحاكم إلى شريعة الله عز وجل ويدعون إليها، فكيف بالمسلمين اليوم وقد تحكم فيهم عدوهم وحرموا من شريعة ربهم؟ فإذا كان يعني ذا حال السلف، وهم اللي كان يعني عندهم التربية أسهل من عندنا كتير يعني كان الشارع بيربي عكس الشوارع بتاعتنا دلوقتي يعني لو ترك الناس، لو ترك ابن واحد معين يعني. للمدارس المعتادة بتاع التعليم والتأديب وغيرها حتى مش بتاعت الأمراء ولا حاجة وسط الناس العادية يتعلم ويتربى ويتقدب ويتدين وكان ده سهل وميسور وموجود عند كل العلماء وكل الوعاظ وغيرهم الحال بقى على اللي هو عليه دلوقتي بقى الموضوع أشق فان كان دوت هو اهتمامهم بالتربيه بقى اهتمام به أكتر المفروض ناشي. يقول فكيف بالمسلمين اليوم وقد تحكم فيهم عدوهم وحرموا من شريعة ربهم وابتليت بلادهم بالمحن المتتابعة والفتن المتنوعة ورمتهم قوى الشر والشرك عن قوس واحدة واجتمعت عليهم ظلمات بعضها فوق بعض وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية عشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية بعد كده يقول بقى فقرة طويلة عن موضوع الاستضعاف أن الدعاء ما يدروش يواجه كل الكلام ده لأنهم كانوا مستضعفين وغير ممكنين ويزجج بهم في السجون ومش عارف ايه دلوقتي ما بقى أشلق ويزجج ولا حاجة مش علق عشان ملش أدبي قال امام در الهجرة مالك رحمه الله لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا, الا بما صالح عليه أمر أولها ودي قاعدة يعني مشهورة دائمة لم تتغير على مدار التاريخ ولو تغيرت بره من الوقت بيبقى فترة ضئيلة جدا ويروح أثره يعني أصلًا من الفترات اللي ما كانش الناس مؤهلة طرقيا للتحاكم والوالال والكلام دوت وتغير فيها الحال فجأة عصر صلاح الدين معروف طبعا يعني صراحة دي نقل الامه خاصة مصر يعني نقلة رهيبة مش موضوع فتح القدس موضوع الرافضة الشيعة مثل الله أظهر سنه سنة كده الشيع بيكرهوه لغايه دلوقتي طبعا لأن الأظهر ده اللي أسسه الفاطميين اللي هم الشيعة يعني طول عمره بينشر الفكر ده وهو اللي صدر الفكر ده للمغرب العربي كله هو بقى ما افعل الجامع و يعني اهل السنة فربنا كرم في فترة معينة ابنه على طول وراه على طول سلم القدس من غير حرب ولا مين حفيده بقين حفيده حفيده سلم القدس للصليبيين من غير حرب اللي هو في يعني الجاني مثلا من خمسين سنة ولا يعني اظننا كان اقل بالفترة والبلاد فضلت كده بقى لغاية عصر الممليك لغاية اخر ملوك الايوبيين بنفس الطريق فالطفرة اللي حصلت في وقت قليل اندفرت في وقت صغير لان الناس مكانت شي مؤهلة لدوت يعني بعكس فترات تانية زي الحكم العثماني مثلا كان فيه جزء كبير او الممليك مثلا كان فيه جزء كبير من النهضة العلمية والتربيه وسط الناس ففضل يستمر الموضوع ده فترة من الزمن اللي راجع تاريخ الاندلس يفهم الحكاية دي وقت ما يكون الناس يعني مهيئين لان هما يعني يحافظوا على حضارتهم وعلى تقدمهم تربويا بيحافظوا على سنين طويله لو مش مهيئين يحصل زي ما حصل مثلا مع يوسف الناشفين كده يعني سنتين ثلاثة ومتفككوا ثاني وخلاص الموضوع انتهى طفره وانتهينا يعني الناس دي ما هماش دول ما هماش دول اللي هيمكن ليهم بس ممكن يحصل بس ده يبقى استثناء في التاريخ يعني ماشي فلا يتصور فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة, وخلافه إسلامية على منهج النبوة حتى يتضح هذا الفكر اللي هو إيه كلام الإمام مالك اللي حاولنا من شوي لا ينصلح الآخر إلا بما صالح عليه الأول وينتشر هذا الفهم وهو أن يرب الناس على اعتقاد السلف وكذا فهمهم للكتاب وفهمهم وما كانوا عليه من أخلاق سنية وأداب مصطفوية ومن تصور أن الإسلام يمكن أن ترتفع رايته بأناس ما تربوا تربية صحيحة أو كانوا على عقائد تخالف اعتقاد السلف وفكر يخالف فكر السلف فهو واهم طبعا كلمة السلف السلف السلف السلف اللي بتتكرر دي المقصود بيها الوحيد هو ايه الصحاب وفقط والتابعين وأتبعهم ممن تبع الصحاب مش كل التابعين ماشي ما بيفهمش منها زي ما بيفهم دلوقتي يعني يعني بعض الناس ده دي معناهم الواحد ملتحي يعني ده مش هو يعني أكيد طبع وبعضهم يفهم مجموعة معينة من الناس اللي هم تسموا بالاسم يعني مثلا زي زمان قبل الدعوة السلفيه كانوا اللي هم تلاميذ الشيخ الالباني كانوا هم دول المفهوم إنهم هم دول السلفيين رغم إن في عصر الشيخ الألباني كان في تاني ناس تانية دعاة للسلفيين زي الشيخ النبازو والشيخ راعي مين و... وناس كتير يعني وبعد كده دعوة سلفية يعني إذا اللي احتكرت الاسم في مصر بس مجرد تسمية ده مش معناه القصر يعني زي كده ما يقول الإخوان المسلمين مش معناه أن الباقي مش مسلمين يعني مجرد تسمية يعني ماشي فالمفهوم حتى في كتابتهم هم مش أصلهم أي حاجة من اللي احنا قلنا ده كله إلا الصحابة بس ماشي. يعني في من التابعين في اللي هو في عصر التابعين بس كان مبتدأ يعني احنا مش عددين عليه يعني في عصر سيدنا علي عصر سيدنا عثمان نفسه كان فيه البدع يعني من مقتل عمر وبدأت الانشقاقات يحصل ومش عارف ايه وقسس للبدع في عصر علي ودول تابعين رأوا الصحابة وهم وقتلهم يعني وومروا عنهم أحاديث وكل حاجة يعني فدول تابعين تابعين من الناحية الها الالصطلاحية لو احنا درسنا من ناحية مصطلح الحديث تابعين ومرأو الصحاب ولكن بساقتين لعدالة مش هذه دلتصنية يعني بس هو متابعين ولكن الصحابة كلهم عدول فما فيش معنى ان احنا نقول الصحابة والتابعين وتابعيه إلا لو قلنا بإحصاء يعني قصده التابعين وتابعيهم بإحسان لما تابعوا الصحابة بإحسان ثلاثة <تصفيق> واللي بعد كده بقى بس يبقى الشرط موجود في كل وقت يبقى كل وقت انت يسمى السلف اللي أخذ من الأصل الأصل هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ماشي؟ وحاجه تانية برضو بتلتبس عن الناس عشان ما نقعدش نمشي ان كلمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة مش معناها الأقوال الفقهية للصحابه معناها السنة الدائمة طريقة الحياة اللي هو ثبت هي ثابتة دائما أبدا عن كل الناس فلو بعض الصحابة قال منها يعني حاجة فقهية مختلفة أو رأى رأي سياسي مختلف او نفذ طريقة لابتباع مختلفة عن بقية الصحابة ما تعتبرش سنة الا لو هم نفسهم فيما بينهم اقروا ان ده خلاف يسور يسور فيه الخلاف يعني خلاف سائغ لو ما اقرواش ان ده خلاف سائغ يبقى القول ده متروك ماشي زي مسائل الفقهية كتير للصحابة تركت بعد كده وانعقد الاجماع على غيرها المقضية مش المساء الفقهية الوحدة القضية طريقتهم فيه لاستنباص في الحياه ورقتهم في الجهاز ورقتهم في الدعوه ورقتهم في هيكل دي السنة يعني شايف السنة الطريقة تتمنى يعني انت تنسب او لو قدامك مش فاهم تقول له بقى انا مش منسوب لك سالف قصده حزب النور لا على يعني تجاوبش احسن ووصل ليش شخص ليسي في من كان بيقول لينا محد الشهور أنا أحسن محد الشهور أنا طبع تعوي السلفي تهيكي ده أحسن اه ماشي بس يعني ده معناني التسمية غلط مش عارف. انا شخصيا مش مرتاح للتسمية بس يعني ده رأي شخصي ما عارش من أحياء فقية تنفع التسمية ولا ما تنفعش مش عارش بس مش عضية يعني مش عضيطنا مش يعني تبعي كنتم لكن كنتم قالت بو رفتك السلفي ورد كده يعني اه طبعا ممكن يكون ده كلام الشيخ دي بيس فلان يقول ان هو <تصفيق> ده مثلا واقف في الصف الاول ورا بقى مثلا 10 سنين ولا 15 سنة طبعا هو بيطلع الطف الاول بعد 10 غيرهم ووراه يعني ده فلان اللي بي يعني على نفس تحس ان انت اللي طلع الصف الاول كل ما يطلع الصف الأول حد يقول لهم انت حافظ القرآن وان يرجع وراء الناس بتكس ما تجاوبش أو يجاوب بس يعني ايه او مش حافظه كله مش عارفه فواحد طلع بقى بتلغمض يعني فبيقول بقول انت حافظ قال له اه الاول قال له ايه رجع وراء الأول قال له بس انا هقوقف هنا مش حافظ القرآن قال له اه قال له رجع وراء, وراء. <تصفيق> فيش وبعد كده يا البقى يعني وانا عشان طالما طواماً جاي عشان تتعلم مني وانا خلالتش اتنطحني وانا عايز احافظ على قلوبكم وحاجات زي كده الناس اللي واقفين في الاول دول بنحافظ على قلوبها في طرق تانية ما تكبروا ان شاء الله هتعرفوه مين عارف الطرق التانية؟ احمد زي أنا عارف شوية منها عارف الطرق دي؟ الله لسه ما تدربتش شاهدتها متوجده؟ <تصفيق> لا مش الشيخ الدبيس ما نفس المنهج ما بس طلع المكتب بقى له اسبوعين فانا ما لسه مش عارفه تلططش امتى يعني فم... طيب فكل الكلام دلوقتي على ان الانسان هو انت تصور ان الاسلام يمكن ان ترتفع راياته بناس ما تربوا تربيه صحيحه أو كانوا على عقائد تخالف اعتقاد السلف وفكر يخالف فكر السلف فهو واهم فالشيعة أقاموا دولة ولكنها دولة شيعية وليست إسلامية وإن أطلقوا عليها إسلامية فالإسلام في جانب أصحاب العقائد الخاربة في جانب وكذا من تصور أن الإسلام يقوم بالمهاترات السياسية والمسالك البرلمانية أو بضربة خطفة مش كلامي والله أو بضربة خاطفة، هيك مساعي، فضل، فضل، فضل. بلا نوع تاني، تلمه تراوت. نوع ثالث باء، أو بضربة خاطفة يراقوا فيها دام شخص أو أشخاص، وفي غفلة من الزمن يمكن يمكّم للإسلام وأهله. فكل ذلك من أحلام يقضى، ومما لا يشهد له شرع ولا واقع. وقد تعددت التجارب المعاصرة التي تبقى وإحنا اللي فيها ده تبقى واحدة من التجارب لا إن شاء الله <تصفق> <تصفق> هل هي <هتصطر> بعد كده نقوله <تصفق> <تصفق> حتى لو أنت جيت في وقت النلوات وأيقنت أن خلاص بقيتوا ممكنين تتعرف برضو أنت لسه تحلم أحلام يا قضاء وقد تعددت تجارب المعاصرة التي تبين فساد تلك المسالك والمهالك كتجربة الجزائر وتركيا وبعض الجماعات الإسلامية في مصر فلم يبقى إلا أن يرجع الناس إلى هدي الأنبياء وسنتهم وطريقتهم في تعبيد الناس لله عز وجل طبعا بس للتعليق عشان ما يبقى الناس فهم أن نحن ضد الكلام تماما أو مع الكلام ده يعني تماما ضد اللي بيحصل دلوقتي إن المقصود من هنا هو الاعتماد على ذهب بس هذا وفاقط يعان ده يبقى أحلامه مهترات ما احنا بنقول كده لكن لو اعتمد عليه على ان واحدة من السبل مع عدم ترك تربية الناس لقبولهم لده ممكن يبقى طريقة سليمة زي اي طريقة يعني احنا مثلا بندعو الناس ساعات بان انت تعملوا مط شكورة عشان تعرف عليهم صح? مط شكورة ده ما هوش لا طريقة شرعية ولا جد في الكتب السنة ولا اي حاجة خالص يعني حاجة احنا مخترعينها كده بس عشان الناس تحبها يعني او حاجة فدي واحدة من السبل بس لو ما تبعش السبيل ده بعد كده تربية ايمانية للناس اللي انت هتدعوهم دول يبقى انت حاجة وكل اللي انت عملته دوت هباء زي ما هي رب في الدعوة الفردية لو ما تبعش الدعوة الجماعية وان كانت اسلامية يعني بعد خطة الجمعة ودروس المساجد والدروس العامة لو ما تبعهاش دعوة فردية وتربيه يبقى الدعوة الجماعية ديت هباء منثور. طبعا هباء منثور مش معناها انها لا شيء لا هي حاجة بس حاجة ليه قوي حاجة أوليلة جدا لازم تتبع بعد كده بالتربيه ويندر في الناس ان يستمع الكلام ويروح هو ينفذ لوحده لازم حد يفضل معاه يفضل يدعوه فرديا لوحده ويقعد يفكر فيه هو هو ده شخص واحد أو مجموعة قليله تبقى أنت حاكم يعني تصرف معاه بدون دوت وراء كل واحدة من الإجراءات أي كان نوع الإجراء عشان يوصل لحاجة يعني شيء ده نص الكلام يعني أنا بس بفصل. من في الكلام المهم دوت واللي اللي بتاخد عليهم دلوقتي انهم كانوا طبعا يعني ناس فيهم كل لأي حاجة زمان يعني من رجعوا دلوقتي يعملوا منها ويقولوا بقى لأ كنا قضينا زمان كذا ودوت من الحاجات اللي يعني فيها انكار كبير بما انكم بدأتوا في التصدر فلازم تنتبهوا لده ننفعش تسيب الكلام مهم حتى ولو اللي قدامك فهمه الا لو كان اللي قدامك دول فئة محكومة يعني الكتاب هيطبع للناس صح؟ او الفيديوهات اللي بتنتشر او مش عارف ايه مش الطلبة بتوعك اللي يسمعوهم او مش الناس اللي فهم انت اصدك ايه هم اللي يسمعوا لا يعني لا يسمع أي حد, ولا اي حد فاي حد لو ارى الكلام على ظاهره كده مش هيفهمه زي ما ايه زي ما انت فهم ودوت برضو ينطبق على كتير جدا من الاسريب اللي احنا بنستخدمها في الدعوة هي ذكر القصص سبنا بقى من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دوت انت كتير جدا عشان تحمس واحد لحاجة او تلاقي ناس تعمل كده يعني عشان تحمسه اللي فعل معين تذكر له ايه مجموعة من القصص منها يعني ايه فلان الفلاني او ناس كتير في الموضوع ده كتير جدا طبعا تجيب له عقدة صح؟ تنسفه يعني لان الكلام كنت انت كان مقصودك ايه وطبعا في ناس من اللي بتامي كده بقاش مقصودها اللي انا هقوله هو مقصوده فعلا ان هو اين يعني يكئبه يعني مقصدك ان ده المنتهى يعني ده دي صورة الكمال اي حاجة انت تعملها هتبقى اقل من الكمال فما تستعظمش عملك بس انت بما انك مبتدئ فحاول توصل بالتدرج لده انت بقى بتقومش كل المقدمة دي بتقول ايه النهاية على طول بس فالنهاية على طول هو لو فهمها بالفهم الخاطئ يطلع بقى عليك بقى على متشدد ومش عارف ايه وده يبقى كويس ان انت يطلع عليك متشدد بدل ما هو يتعقد حياته ويبطل تدايون خاص فهمتم؟ فلازم تضبط الكلام على مستمعيك. مين اللي هيسمع الكلام دوت؟ مش لو المستمعين دو الناس زينا ينفع تقلهم الكلام شبه ما هو مكتوب هنا مشابه في مشكلة يعني. لكن لو ناس ما يعرفوش يعني المقصود من المصطلح ده لازم يتبين لهم المصطلح. ويعني سبحان الله يعني اللي انتبه علماء الإسلام من قبل يعني في القرون الأول إن قبل تأليف كل علم يكتب الصلاح العلم ده. والمذاهب المختلفة اللي بتستخدم مصطلحات مختلفة قبل كل كتاب يكتب اصطلاح وشراح الكتب لو لقى ان المؤلف بيخالف اصطلاح المذهب يقول اصطلاحات المذهب كلها وبعدين يقول بقى المؤلف ده بالذات بيخالف الاصطلاح الفلاني والفلاني والفلاني عشان اللي يرى الكتاب بعد كده يفهم ما يبقاش هو شايف بقى الدنيا ضربة يعني ماشي طيب نحن نتعرف التربية اللي هو بلوغ الكمال شيئا فشيئا ولكن أما التربية بالمنظور الإسلامي السلفي الذي نقصده ونهدف إليه وننادي به فهي العمل على بناء أفراد بعقائد سلفية صحيح ومفاهيم إسلامية نقية واخلاق ذكية وأعمال مرضية وتجهيزهم كلبنات لإعادة بناء المجتمع المسلم وبتعبير أخصر وأقرب تربية جيل على نمط الصحابة رضي الله عنهم يعتقدون معتقدهم وينتهجون نهجهم في فهم الكتاب والسنة ويقتدون بهم في أخلاقهم وأعمالهم وسمتهم فالواجب على الآباء والمربين أن يتأثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسوا خطاه ويقتفوا أثره كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وكيف سقاهم القرآن وكيف رقاهم في درجات الإيمان حتى صاروا ببركة تربيته صلى الله عليه وسلم قمما شامخة في سماء المجد والرفعة وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والجهاد والصيام والقيام والدعوة لدين الملك العلام حتى خرج الناس عن مناهجهم وظهرت البدع والفرق وتسابق الناس إلى الدينار والدرهم وضعفت الأحوال الإيمانية والمفاهيم السلفية صارت بلاد المسلمين كلأا مباحا لكل ظالم ومعتد ومرتعا خصبا لترويج الأفكار لها ونشر المذاهب الباطلة فبترك التربية نوصل اللي احنا وصلنا للدود بالتربيه نعيد إن شاء الله الموضوع لما كان عليه ولذلك يعني كل العلماء المعاصرين وإمة المسلمين اتفقوا إن كانش اصطلاحاً يعني بالنص بالكلمة بمعنى الكلام على ما يسمى بمنهج التصفية والتربية طبعاً الاصطلاح ده الأشهر عن الشيخ الألباني وإن كان وفقه في الكلمتين بالضبط زي ما هم كده كتير من العلماء أو بمعانيهم كل العلماء كل علماء العصر إن إحنا مهتمين الآن بالتصفية والتربية. فيقول العلامة الألباني رحمه الله بركة الزمان وحسنة الأيام. لابد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين التصفية والتربية. وأردت بالأول منه منهما أموراً. فالأول هو التصفية. أول أمر تصفية العقيدة الإسلامية مما هو قريب عن مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية. ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة الصحيحة ونحوها ناشي؟ لا التصفية في العقيد الثاني تصفية الفكر الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة لكتاب والسنة الثالث تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوع والإسرائيليات المنكرة وصراحة شيخ الألباني نفسه قام بالواجب ده على أكمل وجه الغيث نماتي ولكن الواجب الثاني بقاله هو إيه؟ وأما الواجب الآخر فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أصغاره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة ومما لا شك فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودا جبارة متعاونة من الجماعات الإسلامية المخلصة التي يهمها حقا إقامة المجتمع الإسلامي المنشود كل في مجاله واختصاصه وأما بقاؤنا راضين عن أوضاعنا متفاخرين بكثرة عدادنا متواكلين على فضل ربنا أو خروج المهدي منزول عيسى, ص... عيسى عليه السلام جازمين بأننا سنقيم دولتنا فذلك محال بل وضلال لمخالفته لسنة الله الكونية والشرعية معا لو إحنا اعتمدنا يعني على دوت وسبنا بقى الكلام ده الطفية والتربية فده مش مش بس يعني خطأ وبس ده ضلال يعني عن منهج وقد قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينه وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم <تصفيق> العقيده وتصفيته الفكره مال الفرق تصفيته الفكر من جماعات الجهاد والتكفير والحاجات دي هو ده ده معنى الدخل للفكر ودول بعينهم كان الشيخ الالباني يقعد يضحض افكارهم يناقشهم يعني في مناظرات مشهوره من بين الشيخ الالباني وناس كتير منهم يعني على مش لازم ممكن تبقى خطأ شوية في العقيدة ولكن في كتير جدا منه بقى مالوش في العقب العقيدة مسألة فقهية مسألة التكفير دي مش مسألة عقدية مسألة فقهية في الاصل وكل التكفير تكفير واحد ولا غيره مبني على قواعد أصول الفقه مش على قواعد العقيدة هو بياخد مسألة من العقيدة ويطبقها ولكن أصول الفقه هو اللي لهم المفروض ينتفي الجهل عشان تعرف تطبق أو ينتفي الإكراه عشان يطبق زي أي حاجة تانية هو مكره عليها ما هي شروط العق الفقه والأصول ولكن من ناحية العقيدة من جاحد بكذا فهو كافر وخلاص لدي مسلمة ولكن عشان تثبت ده ده مش مسألة عقدي أو منهج فكري منهج من كرباوي يعني, يعني من أجل ذلك قال أحد الدعاء الإسلاميين اليوم أقيم دولة الإسلام في قلوبكم تقوم لكم في أرضكم ما عرفين ده الهضيب يوم. هالهم حتى مع الإخوان تحفظهم ويقولون وهذا كلام جميل جدا ولكن أجمله منه العمل به واضح طبعا هم بفوتوش برضو يعني هم يعني آه حاجة جميلة بس يعني اللي يعمل يعني ما أصدوا إيه يعني أيه بالضبط كده يعني حتى الدعاء, الدعاء دول اللي قالوا كده ما بيعملوش بكده بس الصراحة هم زمان كانوا بيعملوا بس لما تكاثر الموضوع عليهم بدأوا يسيبوا شوية حاجات شوية في شوية لغاية ما الدنيا برضو تحد <تصوح> شمع <تصوح> تخلّي أوك تام كافي كده في في الكتاب إحنا إن شاء الله أنتم تعرفوا ما عندكم الفصل المقدمة والفصل الاول تقرؤوهم من كتاب التربية ماشي السلام ورحمة الله جاء متأخر ليه ايوما والحمد لانت جيت بس جاي متأخر ليه انا مش ربض على السؤال ماشي جاء وحد اخوالك انا على الروح بعد الصلاة يا جساوي ورموز غريبة يعني مرد ايه ولا دي لاصة لا قصة الشتيمة حرامة يجي متأخر ستها بعد خيالكو يعني ايه اعمل يعني ايه احسن وقت التربيه <تصفيق> كل السنين، كل العمر فيه تربيه ولكن افضل التربيه في بدايه النشء على شيء نشب عليه يعني لما يتربى وهو صغير على كل امر يبقى عليه طول حياته ممكن لا التربية مش, معا مش معاه ان هو يتعلم شوية حاجات يحفظها انه هتضرب عليها تبقى سجية يعني هو بنفسه بينفر متكذب ما بيعرفش يجدب مش يعرف ان كذب حرام دي مش التربية ده اسمه التعليم التربية حاجة تانية التربية انه هو فعلا ما يجدبش بقى انه هو يبقى عارف ان الدين مقدم على الدنيا مش مجرد اواله ان الاموال ومتاع الدنيا مجرد متاع وهو مستخدم بطية للاخره ده مش مجرد اوالة يعني كل جسمها التعليم انما بقى التربية هو ان يبقى بيؤدي ده بسجيته يبقى هي بقى اصل فيه ناشي نازم, نازم خلصت؟ خلصت. يصورها بصوا مع بعض الوقت وبعدين مع على قفق على زيادة تحت طيب اللي قدام بقى إيه كل اثنين يستغنوا عن واحدة يرجعها ورا بس استغنى عنها وبقى شايف انت هتبص مع مين انت وهو تستغنوا مع بعض ها قول من أقول كل واحدة في مرحلتها يعني التربية اللي تنفع عند عمر سنة لو تأجلت عند سنتين ده تاخر في التربية المعاني اللي تبقى ما تنفعش إلا عند سبعة وثمان سنين لو تأخرت يبقى ده تاخر في التربية لو تقدمت عن سبعة يبدأت خطأ برضه يعني. جماعة أو يعني لو شايفين يعني مش مهم هذا هو المسلمون هذا هو المسلمون هذا هو المسلمون هذا هو المسلمون هذا هو المسلمون هذا هو هو المسلمون هو المسلمون هذا هو المسلمون هو المسلمون هذا فقبل كل قول وقبل كل عمل يسبقه العلم بيه والعلم على ما يحثك على الفعل ده وقص كده دي وطح ويقول بقى يسبق ده الإيمان أو التربية عشان أصلا تتعلم لازم تتربى ماشي ده كلام جميل بس عشان تتربى لازم في جزء من التعليم في البداية فأول ما يبتدأ به برضو العلم وإن كان جزء قليل يتبعه عمل كثير اللي هو التربية اللي في الأول فبدايات المراحل العلم فيها أقل من العمل بفرق كبير يعني فلو هو أصده الإيمان أصده يعني علمه بعمله يعني يبقى ده مقدم على العلم ويبقى مقصود بقى العلم التاني ده إيه التبحر بقى التخصص ولكن لو إحنا بقى على التعريف الرئيسي أن العلم كله على بعضه يبقى العلم مقدم على العمل ولكن مش كل العلم وبعدين تبدأ في العمل هو بس عايز يتحرز من دوت يعني ماشي الاول اول عشان بتبقوشوا انت تطيهين ومش عارفين انا بعمل ايه احنا نمشي في الدرس بتاعنا ده هو مش المفروض مش درس يعني هو بداية كان بيبقى اللقاء لقاء منقشة في الاعمال الدعوية والاعمال الدعوية طبعا مقصود بيها التصور العام للدعوة ما هوش مقصود بيها الدعوة المباشرة فقط يعني يعني مش مقصود دعوة غير الملتزمين لغاية الالتزام مثلا ومش مقصود برضو دعوة الاخوة لغاية ما يجوا يحضروا الدروس مقصود بها كل الدعوة وكل حاجة ماشي فهتشمل الدعوة والتربية وتشمل التعليم والعلوم الشرعية وتشمل كل حاجة تشمل كل عملنا يعني في اللقاء دوت وتحنا بنناقش فيه كل حاجة محتاجين نعملها ايه هي الاعمال اللي احنا نقوم بيها لو كانت الاعمال دي اكتر من عددنا وده اللي غالب طبعا بنناقش هو انهي افضلهم دلوقتي او اولهم وبعد شوية نناقش بقى كل واحد هيعمل ايه تمام؟ لكن هندينا معضولة دلوقتي ان هما اللي هيحضروا الاجتماع وهم مش مؤهلين قوي للموضوع اللي انا بحكيه ده فهنجمع مع الاجتماع ده موضوع التأهيل يعني زمان اللي كانوا بيحضروا الاجتماع كانوا بيقعوا واخدين شوط من العلم والتربية والتدريب على الاعمال الدعوية اكبر منكوا شوية او من شوية دي تبقى كتير اولاية مش مهم بس بزم... شوية وخلاص شويةين ثلاثة اربعة ايه هكلمهم شوية يعني فاحنا هنحاول ناخد دول واحنا شغالين يعني فهنشتغل شوية على قد مؤهلاتكم كده وبعدين بقى ايه في النص ان بيت مؤهل عالي بيت مؤهل عالي ماشي السلام الله وبركاته روح جنب أخوك هناك وهو جاي متأخر زيك عشان هشوط مش زي هو بعدك شواء طبعا زي ما احنا قلنا لكم على موضوع الدرس دوت هو درس مخصوص شوية مش عشان هقول في أسرع عسكرية ولا حاجة يعني الموضوع مش يعني مش بالحجم ده لكن هو لازم يكون سابقه. مجموعة من العلوم او مجموعة من القواعد اللي احنا اخدناها في دروس الدعوة اللي قبل كده ودروس الاربعين النووية وفي الفقه وفي غيره يا صوب ان احنا نجيب حد مثلا من اصحابك في الكلية او حاجة ما يكونش اخد القواعد ديت ونطرح عليه المسال اللي احنا هي هيبقى عنده اشكالات تانية احنا حلناها قبل كده معاكم فهنضيع معاها وقت كتير يعني ف حتى اما هم العارف بيوجع دماغنا بس يعني بس هيوجع دماغنا من باب التربية بس هو خلاص يناقش بقى الأول وبعدين يقتنا الأوض معلومة بعد ما يقتنا فيها كمعلومة يبدأ بيقناقش مش عشان عنده شك في الموضوع لا عشان قلبه مش جايب يعني نفسه مش جايب الموضوع ده ماشي فمثلا احنا هن هنتكلم كتير عن كتب أو بحوث أو حاجة للدعوة الصلاة فارس كنديريه أو الإخوان أو, أو حتى صيد قطب أو غيره كل الناس ديت على خلاف اتجاهاتهم لنا عليهم شوية ملاحظات صح؟ ما احناش مسلمين لأي حد تسليم كامل يعني ما فيش اي حد احنا مسلمين له تسليم كامل حتى احنا نفسنا يعني احنا يعني مثلا السنة دي ما كناش يعني لو نظرنا الاعمالنا السنة اللي فاتت ننتقدها انتقاد كتير يعني ف... فما حد مسلم فعشان كده هتلاقي مثلا احنا بنتكلم في كتب زي ما حصل دلوقتي نعترض على كلام المؤلف حتى لو المؤلف ده هو هيئة عالية يعني نعمل له ايه يعني غلط او فوجة نظرنا يعني ف... فلازم نوضح لو بقى معنا حد ما هوش يعني فاهم قوي فاهم الطريقة مش فا... مش فاهم يعني ان احنا جبارين ولا حاجة احنا مثلش كده إيه؟ لا مش بس لا هي حاجة تانية هيحصل, هيحصل مشاكل ماشي فانا بقول دوت لي عشان ما حدش يدعو حد للدرس إلا ما يكون إحنا فاهمين هو مين وبيعمل إيه لأن الدرس ده مش درس هو إحنا هنشارك في أعمال بعد كده ف... ماشي محدش يتنثل ويقول لحد الحاجة الثانية يبقى أنت لو قلت له وبعدين جي وإحنا قلناه ما تجيش تاني هيزعل منك ومننا أو لو ما جيش وقلنا لك لا ما تجيبوش هتروح تحت له يبقى عارف خلاص يبقى طول الوقت يبقى حسن أنه حدود أسرار وهو قعدت البيت ما بينه ده الشكل العام عشان بقى احنا نقول بقى المقصود يعني من الدرس دوت اللي هو الاعداد الحاجات الناقصانه ديت موجودة في كل التيارات الاسلاميه يعني دايما يبقى فيه مؤلفات زي ما احنا شوفنا كده مثلا احنا هنتكلم في التربية او هنتكلم في الدعوة الفردية او هنتكلم بعد كده في التاصيل الفكري فنلاقي في كتب معمولة وجاهزه او بحوث معمولة وجاهزه في اماكن كتير زي مثلا معالم في اصول الدعوة للشيخ محمد يسري كتاب التربيه دوت البحوث بتاعه شيخ ياسر برهامي في الخلاف وغيره ونقلات من الناس كتير قوي فبقى يأثر علينا المسافة ان احنا نأخذ الحاجات الجاهزية ندرسها ونقراها ونطلع عليها الملاحظات اللي يعني ممكن تبقى فيها يعني اشكال شوية نوضحها ونضبط الفاظها لان طبعا بيقى فيها شوية الفاظ مش مظبوطة قوي مقصود الكاتب بيبقى نفهم لكن اللفظ يعني ايه يتفك فمحدش بقى يتعجب ان احنا نعملين نجيب كتاب من الشرق وكتاب من الغرب مطلوب منك تقروا حاجة كتير وممكن مؤلفين لبقى احنا ما اعتقدنا عليهم اصلا يعني المؤلف نفسه ما هوش عجبنا خلص لا منهجه ولا طريقته ولا كتابه ولا اي حاجة ولكن احنا اخذنا منه يعني الحكمة ضلت المؤمن زي ما بيقول ماشي؟ لكن معظم الحاجات طبعا بيبقى ناس احنا يعني ما نجيش في جزمتهم يعني زي الشيخ عمد فريد وغيرهم ماشي؟ لكن لو استخدمنا حاجة من البحوث ديت ما يبقاش فيه اشكال فعند حد يعني تمام زي ما هو الشيخ أحمد فريد نفسه في الفصل اللي انتوا تقرؤوه دوت عن الناس هو معترض عليهم زي الشخصي الضبط مثلا أو, او غيره هو معترض على فكر الشيخ سيد اللي هو اللي الناس تبعته بعد كده الله أعلم بقى هو شيء يعني فكره هو نفسه كشخص سيد نفسه يعني هو زي ما الناس تبعته بعد كده ولا حاجة تانية مش عارفين يعني قضية المهم يعني ان الفكر اللي مسمى بفكر القطبيين يعني الشيخ أحمد فريد معترض عليه بالرغم من كده بينقل عنه كل دعوة السلفية بتنقل عنه إن في حاجات ما يعني ضرر يعني بيقول المثال التاني الأشهر الغزالي مثلا الغزالي رغم إعتراضات كتير جدا من السلفيين على عدم تحريه الدقة في الحديث مثلا أو غيره خاصة لما يتكلم في الرقائق أو الزهد أو غيره تابع حي للعلم الدين المشهور إلا هو ما فيش ولا واحد ما بياخدش من الكتاب ده يعني ما ينفعش تطرق كل اللي فيه من الجواهر دي زي ما بيقولوا كده وتروح تقلف انت من جديد بقى يعني تحاول تستنبط يعني لانت عقله ولا بتفكير ولا حاجة ولكن يبقى الاتهل التصفية زي ما الشيخ القلباني بيقول كده ده تاخد المنهج الجاهز ده يوفر لك وقت كتير ومجهود كبير ولكن تصفيه شوية يعني من اللي فيه زي ما عمل كده ابن الجوزي مع الكتاب وعمل بعد كده مختصر منهج القصدية هو عمل زي ما هو بامثلته بكل حاجة مسوى حذف منه شوية الحاجات او عدلها بالفاظها يعني وذكر دوت يعني في مقدمته حتى انتو قرتوها قبل كده ماشي طيب اول بحث احنا هنقراه هو موضوع الدعوه الفرديه ده حضراتكم هتقروا البحث دوت هو بحث سهل وبسيط احنا قلنا كله في درس دروس الدعوه اللي فاتت بس هو مرتب الصراحة مش ترتيب كامل بس كان مرتب يعني مرتب بطريقة مفهومة على موضوع الأسئلة والأجوبة فيقعد كده كل شوي ويسال سؤال يعني يقول لهم ايه هي الدعوه مفهوم الدعوه عموما يعني هل علينا العمل لهذا الدين طبعا احنا متنحر قلبنا من الحاجات ديت يعني فاي مش هنقعد بقى ان اروبا الكلام ده وتحطوا تعليقات زي ما العمل عمل والمره الجايه ان شاء الله نناقش التعليقات <تصفيق> ولا الكلية يعني هذه <تصفيق> الملخصات <عدن تصفيق> يا ربي الملخصات يعني <تصفيق> لكن فأوضي صغير الشوء <م>؟ <أوه. مكتب> ممكن المكتابة اللي بره دي هم عايزين عايزين مؤيد يشتغل فيه نجيب لكم الولاي وانت ملخصون سؤال الثالث هو الأشهر لماذا الدعوة الفردية وده احنا قلنا منها أسباب بيقول الأسباب نافعة في جميع الظروف الميسرة منها وظروف التضييق طبعا اللي كتب البحث ما هوش بيدقق في اللغة يعني فايه هو كتب كده زي الخواطر يعني حيو كويسة مش مون ماشي يعني إيه تنفع في كل الظروف يعني أيام ما كان الدنيا مقفولة ما فيش حد بيه ضريع من نعبعه الفرده يعني تتكلم واحد يعني وبعد ظروف التضييق لما ما تزول هي واجبها تنفع وواجبها برضو من فشنا تخلى عنها موضوع الدعوة الفردية رقم اثنين ضرورية للجانية ثمار الدعوة العامة فلا بد من وجود افراد يديمون الاتصال بالناس حتى لا تكون الدعوة العامة شعلة ثم تنطفئ المعنى اليفسنا ايوم شوية ونحن عزونا نركزنا عليه كتير قوي فالدعوة الجماعية او اي عمل تاني غير الدعوة الجماعية المباشرة بدون دعوة فردية ما يبقاش مثمر قوي رقم ثلاثة انتاجها أكبر أثرا من حيث المستوى والعدد فمعنى هو في نقاش على الانتاج من ناحية العدد إن الدعوة الفردية انتاجها العدد دي أقل ولكن أثبت فيمكن على مر السنين يبقى الدعوة الجماعية بنفس العدد ولكن الدعوة الفردية بتنمو فالتأثير الدعوة الفردية أثبت من الدعوة الجماعية يعني مثلا المدرسة اللي يبقيتنا اللي احنا عملينها هذه جي في بدايات الدروس يجي 401 ولا حاجة في مجموعة دروس يعني أو دروس اللي شغالين أظن سابت دلوقتي امتين أو امتين وخمسين كده يعني 80 أو 90 من اللي حاليا هم اللي جايين عن طرق الدعوة الفردية القائمة اصل يا جاي من الكليات إما جاي من منطقة معينة إما يعني جاي عن طريق حد هو اللي فضل معاه فترة لغاية ما جابوا الدروس ده اللي ثابت اللي عرف قبل المدرسة على طول كده من, من أي حت فيسبوك ولا يعني كلمه عابره من واحد مننا برضو قال له بس يعني, يعني دوبك قبلها ما خدش فتره من ان هو يربيها او يتابع او غيره جي شويه ومنهم اللي استقر حابه ومنهم اللي بيقطع ومنهم اللي مش قليل جدا اللي يستقر فتلاقي في الاخر ان اللي ثابت او معظم اللي ثابت هم مين اللي كانوا معاك من البدايه في التربيه ناشي. رقم اربعه اكثر امنا على افراد الدعوة من دعاه ومدعوين على حد سواء طبعا يعني انتوا مش حاسين بال خالد زمزمي وامير حفظوا حفر مدينه التوفيق عشان كنت بتابعهم في الشارع ما يعني ما ينفعش البيت ما ينفعش نقعد في الجامع ايام بقى 2005 دي كان سلام يا رب الله ربنا كنا بنتابع الناس في الشارع يعني نتكلم في الدعوة وإحنا ماشيين بعد رجالة يعني زي العيار كده ماشيين بقى مسكين مثلا العصير ولا شيبسي ولا مشارف ايه وعمل يتكلم بقى في الله خدت دروس ديت وإحنا متناشى كده طبعا أنت بقى مش حاصين بالكلام ده تقريبا أول دفعة في كل الناس ده درس اسم درس دعوة كان قبل كده الموضوع يعني مش مش بالسهولة دي أحمد ربنا علمت فيه اركن خمسه تكسب الداعي خبرات واسعه وبرضو دي مناقشه لان الخبرات اللي انت بت... بتكتسبها في الدعوه الفرديه مش معناها ان انت بقيت كويس في الباقي ولو انت اكتسبت خبرات في الدعوه الجماعيه زي القاء خطب مثلا او الدروس او غيره ما مش معناها انت بقيت كويس في الدعوه الفرديه كل واحدة وليه خبراتها يعني ماشي ولكن احنا كافينا يعني اول ثلاث نقط حلوين جدا اركان الدعوة احنا خدناها قبل كده <تصفيق> رقم خمسة دوت الشبهة المشهورة أنا حالي زي الزيف في الدعوة ولا لأ أظن جاوبنا عليها برضو بقى رأى الجواب بتاعه رقم ستة درسين توع الشيخ أحمد حسنين فاكرينهم عدة الدعوية أربع خمس أخلاق أولها كان الإخلاص والبذل والاتباع وشوية حاجات كده كتير وإحنا قلنا بقى اللي هم التلاثة وأربع حاجات اللي هم الفهم الدقيق والإيمان العميق ولهم من كتاب الدكتور عبد الكريم دان ما بفكركم بس انتوا طيروا بس الكلام ده يعني طبعا انتوا لا فاكرين اي حاجه مراحل الدعوه الفرديه احنا قلنا ثلاث مراحل صح اللي هم هنا رقم اثنين وثلاثة 3 هو زاد عليهم مرحله قبلها ومرحله بعدها ايه مرحله الانتقاء دي ايه مالكوا فيها كده ياخد التطعيم بقى يعني <تصفيق> شايف مش المفروض الاول قبل انتقائي ده في تعرف بس تعرف زي التانية في الاول كده ما نقول لك هو ده مناقش اللي احنا معتمدينه ان اول المراحل هي التعارف التاني مرحلة التالف اللي هو سماه هنا التدخل والتحاب يعني للتاني على طول سواء انت هتكمل معاه دعوة ولا لا يعني قبل الانتقاء يعني يبقى كويس جدا الداعية ولا هيشتغل حتى في الدعوة الفردية يبقى متآلف مع كل الناس صح؟ تسمعكم عبودة هنا طبعا انا مش هيبقى طبعا ما دعوه باي حاجه اقدم واحد في الصف كله واسمه مش موجود ده من انت عمركم ما طب ما الانتقاء ما هيش يعني ايه مرحله ذات اهميه في وجهه نظري يعني لا في الظروف السابقه ولا في الظروف الحاليه هي في الظروف السابقة كانت يعني مهمة شوية في وجهة نظر البعض عشان ما تدخلش اي حد عليك يعني من غير ما تنتقي تخسر معاه وقت ومجهود وان يفشي اسرارك بقى وحيات كده ونبلغ عنها مش كده كمان هناء ايه هو الصراحة الف الانتقاء شوية حاجات من المعايير اللي احنا قلناه وهو ياريت ما كانش تسميها مرحلة كان على الباقي يعني باقت في كل المراحل يعني يعني أنت أقرب الناس لدعوتك هما لما كنا قلنا أن الناس مختلفة من ناحية القرب والبعد عن الدين على مراحل يعني منهم اللي سمع دين قبل كده بطريقة صحيحة وده يبقى أقرب الناس ليك ومنهم اللي سمع دين بطريقة خاطئة وده أبعد الناس لي عنك ومنهم اللي يسمعش خالص وده الوسط هو هالكده برضو منهم اللي معاند ومعادي وفكر ومطايم بطين يعني وده أبعد الناس عن الدعوة ولكن ده ما يمنعش ان انت تتعرف وتتألف بيه زي ما هم نفسهم يعني المتابعين للكلام دوت بيعملوا دلوقتي فماشي. فما هيش مرحلة قوي الصراحة لكن يعني هو ممكن تقول بقى ان انت قبل ما تبدأ التكوين بصورته ان انت تتأعاده بقى وتعمل عليه الشيخ يعني بنعافيكم الهكالي تبقى انت منتقي مين اللي هتقول بقى تديله تكليف وهو ينفذ ينفعش بقى تديله تكليف وهو لسه معادي أو هو رس على الحياد يعني يبقى المرحلة التقالف تصدق تنمو لغاية ما توصل بيها لإيه إنه خلاص بقى مسلم ليك سواء هو كان في البداية معادي أو متوازن أو أصلا مقبل على الدين، ماشي ماشيخ بيقول لك بقى حركة التقال أنه ما تكترش المعادي ده أصلا ولا المحادي لا لا لاكش دعو بيه على أساس بقى أنه فيه ناس كتير وأنت بتنقي الموضوع يعني مش مش كده فلط <تصفيق> المعادي الشاحب بالفكرة المضادة تماما هذا يعني بيحبك جدا جدا ولك رصيد عنده عالي جدا خليك تستثمر وقتك في دعوتك أيوة طبعا من أقول أنا معطارب على حكاية الانتفاق دي أصلا لكن هو أنت ده يعني المطلوب أن كل الناس تبدأ تعمل معاها تآلف وتستثمر في ده وقت اللي يصل منهم أقربهم اللي يصل منهم لمرحلة يخليك تقبل أن أنت تربيه تبدأ معايا حتى لو كان هو بدايته في الأول معادي وهو كل الناس هتفضل معادية إلا لو تألفت مع أحد المتدينين صح؟ وإلا هيفضل عمره معادي لين وغيرت ما واحد يؤثر فيه كده يعني ربنا يسهل فإحنا عشان كده ما كناش مدرجين للمرحلة ديت في الكلام بتاعنا سابقا يعني طبعا مرحلة السلفية مفهومة إحنا قلنا للسلفية اللي هو اللي كان بيوصفه الشيخ أحمد فريد دوت إنه هو يربيه على منهج يعني حتى هو ما فيها هنا هو يقول مفهوم الثلاثية بيقول مفهوم لأنه مفهوم العمل الجماعي يشتغل مع الجماعة دي اه اللي يعني اه اه اه العمل الجماعي يعني مثل لو مذكرة دي اللي بيدرسها الإخوان يقوله مرحلة اه, آه. مش مساله العقيده يعني مش مساله التربيعه السلفيه طيب لو هي مرحله العمل الجماعي ده جزء من التكوين العمل الجماعي ما هوش مقصود التزم الاول وبعدين يشتغل الشغل جزء من الالتزام يمكن بقى قصده الشغل المقصوص جوه الجماعة هو ده احنا مش معتبرين يعني هو بيعمل في الجماعه بتاعتك او في غيرها يعني في المجموعه الخاصة بتاعتك يعني أو في غيرها ده مش معناه ان هو مش ملتزم وده مش معناه ان هو مش في السلفيه يعني ماشيه ده, ده يعني الاختلاف انا حبيت اوضح الاختلاف عشان ايه انا متخيل اصلا مغلق يعني ايه مش مهم <تصفيق> لو كان لو كان زي ما صلاح كان بيقول دلوقتي ان هو ما قصدهم بالسلفيه دي التربيه على منهج السلفي فده من التعارف اصل يعني انت ما تروحش تلعب معاه كوره وتلبس بقى هو ده ده في التحميل والتحميل اللي هو أبقى. ماشي سواء كده او كده المرحلة دي ما لهاش اعتباره هي موجودة في الكل طيب حضرتكم بقى تكملوا على المنوال دوت طلعوا الانتقادات كلها وانا ايش هالمرة الجاية ان شاء الله طيب انا ايش كل انتقاداتكم والتعليقات انا عادل بقى يشوف التعليقات اللي كان كتبها انا مش عارف اجيبها ازاي الصراحة دعم معي بس انت مش تلحق على المرة الجاية سهلا عندي يعني لا ما صورنا منين لقد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كمان ما ده مفضيلة بقى المرة فانت بقى معنا احمد بدري قال لي هيجي ما جاش ليه حبيب مش بدري بدري بدري اعتذر مشكل منها عامل عبد الحميد مش يعني عارف يعني انا عبد انت مش عارف دي حد في المدرسه جديد اسمه عادل عبد الحميد لا بس معني ما بياخدوش بالهم انت عارف الناس الكبيره دي انت عارف اسمه الاول بس كفايه يعني هنقعد بقى نعرف عادل ايه مفيش غير عادل واحد الباقي هو اللي يعرف نقول عادل بس معروف عادل مين إنما وما يجي اي عادل تاني نقول بقى عادل فلاني يعني <تصفيق> آه. شرطة شرطتين انما <تصفيق> انت مش محتاج فشان كده بغلاطه في الاسم بس انما مش يعني. كان في واحد مكتوب مرتين اطلق قبل كده مش عارف كان مين مين اللي كان مكتوب كان مكتوب مرة اسمه وبعنين اسم جده ومرة اسمه بقعن اسمه هاني هاني اوه هاني, هاني محمد زازا وهاني زازا مرتين فهم ورغم بالترتيب الابجاد يوم مرتين بيه لعم بعض يعني, يعني <تحكى> <تحكى> كل انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا لقد اردت ان اكون مسلما من مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما اكون مسلما دور مسلما اكون مسلما دور يا اكون مسلما <تصفيق> عشان تعرفوا بس انا قدي ايه صبور الشيخ الشام من من خمس شهور كده ولا حاجة انا خلاص مش اهتمل بقى حد في طب بتايم اما الشيخ الشام محتكش بيكو غير مثلا يعني اه يعني مثلا اقول شهرين ثلاثة مجمل حياتك كلها وتابع اتنين ولا حاجة في طب كله ما لها مشروطة للتقابع مش ايوه هو <تصفيق> شطب على الكلية كلها يعني, يعني. يمكن لو جيه حد دي بقى من الاصر العيني يغير الصورة بس تظهر ان كله زي بعضه يعني ف خالي هو خالق بس هو خالق بس لا ما شويهش بس عشان سافر سافر في وقت صعب الصراحة امادو انت الدفعه كم دلوقتي عمر الاول ومهاب معاكم صح اه دفعه امشاري وانا اعرف ما طبعا اكيد <تصفيق> انت كويس انت عرفته امشاري <تصفيق> اه طبعا بعدين الدفعه اللي بعدهم اللي هي حسام معاكوا في الدفعه صح حسام القلب لا اظهر نعم اللي الدفعه الثانيه الدفعه عريضة يعني كبيرة أوه. وبعدها قناه حمد فؤاد والثالثه اللي هي فيها خالد الرابعه الانهيت مين بعد الخالد؟ ستة لا, لا. لا. لا. آه، اللي هو كان فيها صلاحة كان فيها صلاحة ما, ما... بعد كده الرابعة <تصفيق> بعدين آه، انتو خمس... الخمسة آه، الخمسة ستة آه، طبعا قبل مهاب بتاعت عمر مصطفى والجماعة دو ودي <تصفيق> كده سبع دفعات سبع دفعات في الشوطة فيه مولا واحد هنا يا فأل واحد بغيت ما يبقى ما يخلصوا وبعد كده وطبعا انا خدت رقات لما تعبت من ده طبعا اول مرة درست فقه درست من الاول الدرس كله وقبل الامتحان بتاعت نصف السنة كنا, كنا قبل الوقت الحيض كده فاهمنا واقفين بقى والناس كلها راح امتحنت كان بقى الدفع بطل الاخ ده كانوا بياخدوا نيسا سعيته طبعا ما امتحانات في نص سنه شهر واحد ده ما فيهوش امتحانات فقالوا احنا هنكمل فقعدت بقى لهم الحيد طلعوا روحي طبعا تلاقي الدرس بيوقف عاملين هم يرطوم البعض لبعض بالانجليزي المساله يعني المسألة فخية يعني بقى بقول مش عارف ايه واقول الحكم كل واحد يفكر الثاني اه ده بقى اللي هو اللي احنا مش عارف عملنا فيه ايه المرض الفلاني يعني وانا مش فاهم اي حاجه لغايه ما خلصتهم بس هو حكم كذا يعني وبعدين معذبون كل العذاب ده خلاص. بصراحة في دار عفكرة ما بحبها. هم ما خذوها هم في ااا. بس كانوا يعني الصراحة موفدين جدا يعني. بقى لغت ممتحن وبس النص. وبعدين كده مش بتومش تاني. كان في مرة واحدة بس بعدها جفتوهم عشان يشوروني ها يخدوهن هني هذا. بس. لكن... لا ما في النيابة وتستكلوه على الله كله مش على ما بقوله في قال لي اه شايفين برضو تنفع الوحيد اللي من كلامي تخصص طيب الجزء بقى العملي في الدرس ناخد فيه شوية كده صغيرين نجري بقية ولا لحاجة احنا دلوقتي الوضع الحالي للمجرسة زي ما الناس عارفة احنا عندنا مجموعة اعمال رئيسية وبعد كده شوية ملحقات الامال الرئيسية هي الدعوة اللي هي مرحلة من اول قبل الالتزام يعني ايا كان نوع الاخر انت بس لا فيه او توجهه او فكره او غيره الى ان يقبل ان هو يتوجه اتجاهك من التدين وطلب العلم والعمل لدين الله عز وجل النقطة دي هي اللي احنا باستلحنا بنعتبرها بداية دخول المدرسة فايتم بداية طلب العلم يعني ماشي؟ فدي الجزء الاول يعني. الجزء الثاني هو الجزء بتاع المدرسة العلمية يعني طبعا المدرسة العلمية دي ما هيش معهد علمي ما هيش مجموعة دروس زي ما انتوا عارفين طبعا مش بحتاج اترى يعني الكلام بس اديني بفكر بك يعني جزء كبير من العلم معاها تربية ومعاها عمل في نفس الوقت زي ما انتوا دلوقتي معظم عطاعتم اكبر من سنة هو في في المدرسة النظامية هنبدأ بقى في حاجات العلم والكلام ده جنبيه الاعمال الدعوية وطبعا التربية اللي بدأت يمكن متأخر شوية بالنسبة لكم إن شاء الله وبعد دفعات اللي بعد كده ما بقاش متأخرة اللي هي المتابعة يعني الناشي دي المرحلة الثانية اللي احنا مهتمين بيها وهي المرحلة بتاعت المدرسة يمكن ديها طول بقى شوية يعني ممكن الاخ فيها يوعد اربعة او خمس او ست سنين او اكتر ولكن الخمس او ست سنين او اكتر دول النسب بتاعت الاعمال فيهم ما هيش متسوية نسب تلقيه للعلم او عمله في الدعوة أو تربيته ما هيش طول الوقت بنفس النسبة تتغير من وقت للتاني على حسب الظروف وعلى حسب تكوين الشخص نفسه والطالة دي مسلمات يعني ماشي. المرحلة الثالثة ممكن بقى السبعية شوية عنكم يعني اللي هي المرحلة بتاعة العمل داخل المنظومة اللي هي التدريس يعني يعني انت بتدرس داخل المدرسة او بتقود جوه واحدة من لجان الدعوة او واحدة من المنظمة الدعوة ماشي. لغاية ما المرحلة الأولى والتانية تنتهي بيبقى لكل الأفراد اللي فيها بما فيهم أنتم يعني والمدعوين بتاعكم تحت رعاية معينة من اللجان الثلاثه دول، تمام عشان بقى اللجان دي تؤتي ثمارها، لازم يكون مع في كل مرحلة متكاملة بمعنى احنا الدعوة وزي ما احنا حكينا من شوية عندنا مراحل دعوة صرف زي تعرف والتالف كده ومرحلة ما هيش أعمال دعوة قوي اللي هي التكوين معظمها تربية هو التكوين فلازم احنا نعمل مننا من جوانا يعني بعض الناس هتعمل في التعارف والتقالف في أي منطقة من ما موجودين فيها وبعضنا هيعمل في التكوين نفس الكلام في المدرسة برضو جنب التدريس محتاجين ناس تتابع الناس دول لما تربيهم يعني وناس في الأعمال يعني مفهوم كده فاحنا داخل كل مرحلة من المراحل ديت عندنا زي اللجان فرعية يعني بره بقى الهيكل اللي احنا بنشرحه ده كله اللجنة العلمية اللي بتدي كل اللجان ديت المواد العلمية المطلوبة اللجنة التقنية المسؤولة عن حاجات كتير زي ما انت عارفين وهكذا يعني كل واحدة بقى من الاماكن ديت فيها مجموعة من الوظائف كتير هنبدأ احنا بقى نشغل شوية بشوية الوظائف اللي فيها على سبيل البدل يعني, يعني تقعد فترة من الوقت تشتغل وظيفة فلانية فترة تانية تشتغل وظيفة تانية فترة تالتة تشتغل وظيفة تالتاة وهكذا ليه موضوع البدل عشان تتأمي مهاراتك وخبراتك كل دوت قبل التخصص لازم يكون عندك كل حاجة بعد كده سنال امتياز بعد يتخش الجيش بعد الشرع عليهم امه ماشي. مرحلة التخصص ديت هيبقى أنت واحدة من الخبرات ديت هي اللي بقى يعني مواهبك يعني درزت يعني فيها والكلام ده فتبدأ تستزيد جدا من العمل في المجال ده ماشي كده الوضع الحالي بقى يعني ده ده, يعني ده اللي احنا نأمله نأمل نعمله يعني. الوضع الحالي ان احنا عندنا مجموعة كبيرة من الناس زي ما احنا حكينا كده معظمها جاي عن طريق الدعوة فاحنا اكتشفنا بعد شوية من الخبرة يعني والوقت و... وطرق الطرق الحديثة في الدعوة زي الفيسبوك وغيره ان مالهاش لازم اكتشفنا كده في الاخر بعد سنة وشوية انا وعمل زفقات صابون كده يعني ناس كتير تيجي معاك وبعن الناس كتير تمشي من معاك عادي يعني, يعني موضوع ييجي آه... بسهولة يمشي بسهولة زي ما بيقوله كده فاحنا نبدأ نغير شوية استراتيجيتنا مش نغيرها نرجع للاصل الاصل اللي احنا كنا نعمله زمان ان احنا نبدأ من الاول يعني احنا كنا يعني الدفع اللي هي اللي بعديكم على طول دي قولنا ندخلهم المدرسة وبعد ما اي حد يدخل نحاول نقسمهم علينا ونتبعهم بحيث نزود ارتباطهم بالمدرسة ويبقى كده لان برضو الكلام ده في الاخر انتج ان مين اللي ثبت اللي هو جاي اصلا بدعوة فردية فخلاص يبقى احنا ما نهتمش ان احنا نجيب ناس للمدرسة مباشرة ونهتم شويه بالمرحلة اللي قبل كده فده احنا هنعمله ان شاء الله طريقة الدعوة زي ما كل الناس اللي اشتغلت هنا وهم في الكلية المشهورة ان يبقى الطالب اللي موجود في الكلية زي عادل والله مصطفى والله أحمد وغيرهم يقعد يتكلم ناس كتير في الدعوة اللي يعمل معهم الأنشطة المختلفة لغاية ما يبقى عارف ثلاثة أربعة بقى يكتروا يبقوا سبعة عشرة بقى ما يقدرش يتعرف على ناس تانية خلاص وهو ده اكثر يقدر يعملها وقته كله مشغول مع دول بالله طبعا اللي هو بيعمله وبقى مذكرته والكلام ده عشان يقدر يعمل اي حاجة تانية الطالب ده لازم حد يهتم بدول صح فاحنا لازم ننشئ بقى الخريجين اللي هو الجزء الكبير من الخريجين دلوقتي ينشئ الحتة التانية دي يعني احنا الطالبة اللي هيشتغلوا في الكلية او اللي هيشتغل دعوة في منطقة معينة يبقى احنا مننا اللي يتقبله ناتج الدعوه بتاعته بعد ما ينهي معاه مرحله التالق وهيبدا يتربى يتكون يعني يبدا يربيه ويكونه على المنهج اللي حنتفق عليه المنهج المدرسة بتاعنا دوت اللي هو المنهج التربوي اللي انتم دلوقتي بتدرسوا فيه يا اما لو كان هو مستويه قبل كده يبقى منهج شبه منهج صحوه كده عارفينه طبعا ماشي فدي اول اول مهمه كبيره احنا عايزين نعملها اللي هي عندنا احنا دلوقتي جزء كبير من الدعوه عدناهم تقريبا يجيو حاجة وتمانين واحد حاجة وتمانين واحد دول متعلقين بأفراد مش لهم وهم مؤهلين لمرحلة اللي هي بداية التكوين يعني فاحنا هنقسمهم مجموعات في حدوث الخمستاشر كده وكل اخ مننا يقعد مع مجموعة من المجموعات دي يبدأ بقى ايه يسرح معاهم ماشي على المنهج دوت خلاص ده الثاني يعني الاكبر مننا هيتمرنا 15 ولا احنا اللي هنقبل انتوا هتقسموا الناس انتوا خلاص في ناس بيتابعوا الناس دي الناس اللي قاعده المفروض يعني نظريا كلهم بيتابعوا يمكن معدنا ناس قليله اربعه خمسة ولا حاجه في ناس متفضلها كده في ناس متفضله ايوه طب يعني هنعمل لهم ايه دول شهر ونص يعني تقريبا اكتر حاجه شافها قرم الباب يعني يوم طيب إيه. أنا أعمل لك إيه بقى هنحل الأضايا دي إن شاء الله دي أول مهمة ثاني مهمة شبهها ولكن داخل المدرسة دول مرحلة أكبر شوية داخل المدرسة فعلا وعيزين حد يبدأ يتبيح فمستواهم أعلى شوية فدول في الغالب هيبقى متابعتهم على منهجتين عشان كده إحنا بدأنا في الحاجات اللي هي يعني تنقصكم في التكوين بالتربيه وإن كان في حاجات تانية المفروض تبقى أهم أو بيبتدأ بيها قبل كده لان بعض اللي قاعدين مش كلهم طبعا بعض اللي قاعدين هيبدأ بالمهمة دية حالا يعني اول مجلس مصنع تبدأ يعني كمان تلت اسابيع واسبوعين هيبدأ بالموضوع ده يبدأ ياخد الناس المدعوين بتوعنا ويقعد معاهم في حلقات تربية شيئا كشيئا ماشي كده الحكاية دية بقى هيرتبوها اسبوعيا مع احمد ضياء ناك هو بقى انتوا عارفينه طبعا تاني اطول واحد في الجامعة بعد محمد محمود انا الثالث طبعا فريق العمالقه ايه ايه ده لا دولهم بقى عند ضياء بقى هو يديل الناس اللي هيختار فين الناس بتوعك اللي انت هتشتغلهم اه هنا هم دي هي خالص صورها مش. طيب احنا دلوقتي عندنا مجموعتين هيبداوا من دلوقتي بعد الدرس كل مره يقعدوا مع احمد يتناقشوا هم هيعملوا ايه هياخدوا انهي مجموعه ويدرس بقى جنب دراسته الحاجات اللي أنا اديتها لكم دي المنهج اللي هو هيدرسه يدرسه كويس فانا خليك تندم ونتا اتخرجت <تصفيق> لكلية <تصفيق> لكلية كان احسن <تصفيق> ماشي. ففي ناس احنا محددينها تشتغل في حاجات ديت تمام؟ الباقي مش ممنوع من ان هو يروح يحضر يعني ممكن يقعد ويدرس معاهم المنهج زي ما احنا نقول يعني المنهج دولتها يوزوها على الكل يعني كل الناس تاخد نسخة من الحاجات ديت وهي ماشية وممكن تقرأ وممكن تذكر معاهم بنفس الطريقة اللي هم هيذكروا فيها ده طبعا مفيد للكل لو كان هيبقى عندك وقت سغر و حاجات ازياد و ده ممكن بعد شوية تبدأ تشارك لو بقى نبتت مجموعة زيادة او حاجة تشتغل فالانا هقول لي دوت مش مقصور عليه مش مقصورة شغل دوت الناس دي اللي عايز بيقعد معاهم يقعد معاهم مش قضية يعني ماشي كده فاحنا عندنا 11 واحد مكتوبين هيشتغلوا جوه مع طلبة المدرسة اللي هم للمستقهم اعلى شوية يعني دول قدام محبة يعني احمد عبد المنعم احمد رشوان احمد عادل مش موجود ورشوان مش موجود برده حد يقول له بقى احمد نبيل فرحات احمد عبد السلام مش هنا مين اقول له أحمد عبد ضبط المنظ من هم خل احمد عبد المنعم منسق المجموعه فيبقى موجود احمد الله، محمد عصام مصطفى عبد السلام معاذ معاذ مش موجود برده معاذ يوسف مش معاذ هشام النحاس محمد جمايخ دول المشرفين اللي جوه مع طلبة المدرسة <تصفيق> اللي هيبوا بيتابعوا بقى المدعوين لو مستوى المسلم أقل شوية أحمد رمزي وده المنسق وأحمد خالد أحمد سرور أحمد محمد صالح سرور لا في المختصر من أحمد سرور طيب. شريف سعد عبد الرحمة سرور بالرابع على طول يعني طب صالح أرب يعني أحمد ومحمد محمد كتير آن وما شريف عبد الرحمن حسن ومحمد محمد خالد أحمد محمود شرباني و نحلة مصطفى سامي الهواري محمد صلاح ماشي؟ الباقي يرجع الباقي يرجع الأربعة اللي جاي كان صفى البيت الزيفي وانت بعت رهيب يعني ما لحقتش افرح في الزعبلاوي عشان يلبس الكنفسي اللي مسيني ايه بقى خليه طلع اللي في دماغه ده ما هو طول الليل والنهار عمال يهرج مش هيضحك تاني طول حياته وخلاص هيطرموا له سنانه ولو طيب الـ الـ الاسماء اللي انا قلتها كلها لازم تبقى معها نسخة من المنهج الترباوي ده سواء هو كان معك او خد نسخة دلوقتي والمنهج بتاع صح ويعود دلوقتي مع ضيغاء اللي عايز يقعد كمان معه يقعد بقيت الناس برضو ياخدوا المنهج دوت قبل ما يمشوا ماشي كده اللي بقى يبقى للاسبوع الجاي المهم القادمة ان شاء الله ان احنا نناقش اعمال الدعوة نفسها لان احنا ما عندناش ادارة قوية لموضوع الدعوة نبدأ بقى ننقش استراتيجيتها من الكليات اللي شغال فيها دعوة ونقش أعمال الدعوة بقى ماشي التكوين لما الخطواتين الأول يعني ونترتب شوية جوه الأعمال دي بطريقة منظمة دهوه جوه الكليات والجامعات و... و... والمناطق السكنية عشان نعمل حاجة منظمة حبة يعني ماشي؟ إزاكم الله خيراً أنا سعيد جداً انتم جيتوا النهاردة الصراحة فاكراً الجوه هي هيجيب الناس اقل من كذا. نعم. هبنا <تصفيق> كلام كثيرة. هبنا خليه. كل متسر. كل متسر. متسر فانكوش. طيب حد عنده مشكلة في يوم الأربعة. والأربعة زي عيتي الأيام فيعني في إيه المشكلة؟ أنت بتروح الجيش ما بتروح على طول. سبتوا حد. الحد مش فاضي. أنا عندي درس. اتنين. السبت المنسقين مش فاضيين. طيب احنا معنا اتنين رئيسيين مديرين علاء طبعا انتوا عارفينه اي حد هيعطل في اي حاجه وعايز يتكلم مع حد يتكلم علاء المجموعه الاصغر بقى اللي احنا عيناه دلوقتي في الاشراف الاكاديمي والحاجات ديت المتابعه هيتكلموا مع ضياء بقى يرحموا علاء من الكلام ويتكلموا مع ضياء ماشي احمد ضياء يعني هيتكلكم بتاعف الحزيف وحمد سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق>